لا يخفى علينا جميعا أحبة أهمية الأسرة في المجتمع وكذلك لا يخفى علينا خطر الأفكار المتطرفة على الفرد والمجتمع والفكر المتطرف هو باختصار انحراف في فهم الدين الصحيح يؤدي إلى اعتقادات باطلة وتصرفات منحرفة خاطئة. فالفكر المنحرف أو المتطرف في الحقيقة لا ينحصر على نوع معين بل هو أنواع كثيرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة وفي رواية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي يبين الحديث أن أنواع التطرف التي تنتسب إلى الإسلام في الأصل لكل نوع من هذه الأنواع أو هذه الفرق انحرافات وانقسامات داخلية، فهي انحرافات كثيرة. قد نقول كما قال بعض أئمة الدين هذه الانحرافات تختلف باختلاف العقائد، لكنها في النهاية تجتمع على قضية واحدة. وهي الخروج بالسيف وهي الخروج بالسيف كما قال أبو أيوب قال اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف يعني اختلفوا في الاسم هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا لكنهم في النهاية جميعهم يجتمعون في فكرة الخروج والتكفير والخروج على ولاة الأمر لذلك أنا معكم أنموذجاً من أنواع هذه الأفكار المتطرفة وهو التكفير والخروج وهو النوع الذي ساد في هذه الفترة وانتشر وتغلغل ودخل في بعض المجتمعات وبعض البسر